يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ثم لاخواني عند قوله سبحانه <تصفيق> قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم والقيامه ألا ذلك هو خسران مبين لهم من فقه من النار ومن تحت الجبل ذلك يخوض الله به عباده يا عباد الصخور والذين اجسنوا الطاغوت ويعبدوها وعنادوا الى الله لهم البهرة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم يؤذي الأنبال إلى آخرين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليهم وقيامهم والخسارة أقواني ليست هي خسارة التجارة ولا خسارة الفلاحه ولا خسارة صناعة ولا خساره الولد ولا خساره العقارات ولا حسارة الوظيفة ولا خساره في ولا خساره في يعني السلطه او شيء من كل هذه مناسب الدنيا هذه كلها في خساره فإذا خسر الإنسان يمكن أن تعوض هذه الخسارة بأشياء أخرى. تنسى هذه الخسارة سبحان الله إذا خسرت التجارة يمكن أن تأسس تجارة أخرى، أو تبدأ مهنة أخرى. خسرت، خسرت سيارة يمكن تشتري أخرى، خسرت عمار يمكن تبني أخرى، خسرت وظيفة يمكن أن تطلب وظيفة أخرى وجدت. بل سبحان الله قال قل ان الخاسرين الخساره الحقيقيه ان الخاسرين الكاملين في الخساره الخساره الكامله, الكاملة والخسران الكامل والخاسرين الكاملين في الخسارة من هم الذين خاسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ممكن ان مثل هذه هذه العوام كل أجلسة وقد يخسر نحور العين وقد يخسر الجنة ونعيمها قد يخسر النظر إلى وجه الله ولكن يخسر نفسه لأن الإنسان يجيب ليربح نفسه لكن إذا خسر نفسه أبدا رقيب فأيه نفسه؟ وأهله يوم القيامة فوق الدنيا يمكن يحصل الإنسان نفسه في الدنيا ويموت، لكن قد يموت شهيد غريقة وحريقة وطاعون وجميع هذا هذا غزغز لا هذا ليس خالصا رابح لأن الذي يموت بالطاعن رابح والذي يموت بالسل رابح والذي يموت بالحرق رابح ويموت يموت بالغرق رابح ويموت بالجنب رابح يموت يعني رابح كنت الجمع كان يعني حامل ومثل رابح وكل أسرابة لكن خسر أيضا خسر يوم القيامة خسر مرسل وفي ذكر نفسك النار والعياذ بالله وفي القرار وغضب الجبار ها يوم خسر نفسه قرار ماذا لا لا في اي وقت يحفظه يوم القيامة واهله يوم القيامه ما بين لا ولاده ولا زوجه ولا شيء كل شيء كل يمكن سنار النار حضري وزوجتين من أهل الجنة ما في لاجد من الجن العرقي ما فيه يمكن تكون مع هني ما في صرت أهل ليش إذا نشروا الجنة هم في النار وإذا نشحوا تون النار أهل النار ما يكون مع بعضهم البعض يلعب بعضهم بعضا ويسحبوا بعضهم بعضا ويتفرغ بعضهم البعض بعض أترى والكل كله في النار انت وملتك جبه دخل وخلص بوذيب كل شيء يخسر ربحته؟ كل شيء حسرت نسأل الله العبد اذا اخوان الخساره الحقيقيه هي الانسان يخسر نفسه اكثر بكيانا ومين شيء يخسره؟ الله يقول نوع الخسران كيف يقول الفسران؟ التجارة التي تخسر فيها بسببها تكون فيه جسمك خاطرت خطرت جسمك وخطرت أهلك فيه الله بيع في الله بي في اكتنين الآيات من ذلك الآيات واحدة جديدة. يقول عز وجل سبحانه والذين ينقضون عهد الله أكبر عهد هو جسد أكبر هو الربط برسوله ينقضون عهد الله من بعد ميلا ويستحون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض الناس يسلحوا ويفسر الزينات خمرين ويفسد ما ستعمل هذا؟ أقول له لا خلص اولئك هم من خاطر أولائك الأعداء أولائك السخطاء أولائك الأرذال أولائك الأندال هو من خاطره هذه الخطرات شو نستعجل؟ هذه المفاجأة الخطر واللي تأثر بالخطر ترديك وترديك إذا قال الله عز شركون إن كل فيها. على منها في على كل ما يقول أحد ما ما عندي ما علينا نقول رسمة سجس بالله عليك وسجس سجس كذا مش كل الله ولا حد يقول لنا والله ما أدري ما أدري وما بلغنا لا كلهم قل ان الخاسرين كلهم يا مبين علينا في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحف وفي كل المحاضرات وفي المكاتب كل شيء على القرآن حجع كل شيء على اللي هذا القرآن هذا الحقيقي قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامه افضل من الايه قبلوا سبحان الله من خساره أيضا ان جميع اللي عندك في الجنة يخذوا من يخذوا منه لنفر الله عز وجل ما في تعالى اولئك هم الوالدون صدقوا صدموا به قد أفعلوا منهم الذين في صلاة المقاشقون والذين عمضوا ماردون والذين منذ جاتوا بعيدون والذين منفروسهم حافظون إلا على الواجهين مما يتبقوا فمن امتقى وفادرت قال أولئك هم الورثون الذين يقولوا الورثون من يرثون يرثون اليهود ويرثون المسارى ويرثون المجورث ويرثون العلمانيين ويرثون ال... يعني الكفر والفرش. أمد الله سبحانه ما الإنسان إنسان, إنسان. إلا وعنده موت في الجنة مكلاة لاحد م... لا قد الدنيا عشرة زنيق نزل وعنده في جهنم الحين ولا هوش ما ما شاء الله مجنون إذا الإنسان عنده خذ من أهل الجنة جميع الناسارا واليه خذ زنيق عنده كله خذ زعل من خلاوات خلاوات إذا عنده في الجنة تزعل مومينه واللي عند المؤمنين في جهنم زيته يجعطى لونا للكفر والمجيبين وهذا اللي هو قمع ذلك هؤلاء يدمروا يريتهم لماذا يريتهم الكفار اليهود والنصار والمجلس من أحمدنا هؤلاء يريدهم أصدروا يرهم في الجنة كلها يرسى المؤمنين هذا يحدث عبارسهم كل ما عند الكفار في الجنة يرسى كل ما عند المؤمنين في جهنم يرسى هؤلاء الكفار إذا نمسوه شيء ويدي الحول عندي في مجلسي ويدي السروليال من المعيش الجنة ويدي المؤمنون المؤمنون هذه الخسارة الزوجة تلك مشاهدة ويدي الحل عنده المشاوة ايه؟ اسم وجوبه المؤمنون وين تر جهنم؟ ها صاصر الحقيقي والملك اليسرين؟ داعوا المؤمنين وينتن ايه؟ تضدوا جهنم العيال هذه الخسارة قل إن الخاسرين الزوجين خسر الله رجعنا من رأيهم أيوا يعني بحصلوا على ثمرة شو هو الإيمان والعمل الصالح أخذ كتاب الله أخذك الله بعهدنا ووعدنا رجع الله والناس والناس ما أمر الله بالنصر وإن كل الصالح لم المفسدين <تصفيق> نعم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأههم وقيانه ألا انتبهوا لو جوجو زي نحن نروجهم على طارق، كنعرفوا كذا المفروض، شو هما صار تجارة ولا صار سمتلاع ولا صار صناعة ولا صار نعماتي كذا، كي كي بورصة ولا كذا والعمل صار، والعملة خبطت ولا صورة خلاص كذا عايزوا عملة معطلة، تبي تقول عملة عندك دي عملة ما مش، ولا شو تلبس صدورك، شو هما من الملايح من كل كلهم كلهم خذوا على الغالي، شا خذوا، أستر ولا أستر، هذا. <تكتبك> كثيرون كثيرون الكاثير ملايين من أمثالكم ثانية وثانية كلهم يعيشون بفضل الله ما ينزل سيفرة ما ينزل وانا عمال الله عبدالله خلوك قوضي عمال الله هل ليش خسرين أهلا كنسا فيني خسرين فيه يجعلون سمعون كشوفه بليس خسرين وخسرين هذه يجيب ابن الله عز وجل وربما الله بالصلاة والصيام وصدق ولا أحد كثر من كل شيء درسي في مكانيات اللي يمكن يصيب الله منك ومن من, من, من أولادك ومن ومن جسدك ويسن من مالك وهذا كله يرفع الله الله يعني رقي يعطيك رسالة بي يخذ منك ويحيك وتصبرنا عنه الصابرين ورب الحديث أن الصابرين في الجنة حينما يرون المعالي والمقامات والكرامات التي ينالها من أصيبه في الدنيا وصبره ويتمنى الواحد في جذبه كل يتقرض من اللقارة كل ذرة من ذرات يتقرضوا بالقصد قططع قططع قطع قطع قطع ليه يتمنى الوزيز الدنيا بشيخها هي سبحان الله في الحديث إذا يأتي هالحسرة ألاك انسانه يعرفه الخاصة الحقيقيه انا ذلك هو الخصوان المبين اللي اكترلمته اهله هذا هو الحقيقي. قل ان الخاصرين الذين اكتروا انفسهم وآذينهم وقيامهم ذلك هو الخصوان المبين اهل الحالكي تشبكوا بالله ايه لك لا تزال شبه خونا لك بحي ويجب ماذا لن أنا ذلك هو تصرره ثم يقول اش يا رب نعو خسراتي يقول ليك نوع من نعو خسراتي يقول ليك وحن نوع من نوع قال لهم من فوق الظلل من النار ومن تحت الظلل هذا وحن نوع من أنواع الخطر ولا وهذا نواع كثير أطفق منه طبقات من النار ظل ظل مو ظل واحد من النار ذل فوق ذل فوق ذل فوق الزن ذل زن زن زن نشفي ما في برودة ما في ايه من من من راحة لا في حريق في لهب في دخان والعيال ولا يشوي والوجود بس يش يحرق ولا شيء دخان هاي من فوق ظل من النار ومن تحت الظلال انواع النار الوامنها. او انواع خرافك اهراز في كتابه ويستغيثون ويحرقون الملك ويستشوى به ويجي الحراره ويجي العطر ويجي كذلكم الشرار ويش اشقاء ويش ما يزيلوا عطر شيء ويش ما يزيلوا عطر شيء ما يزيله عطر شيء الحار ويش ما ويش ما ويش ما يزيلوا عطر شيء كدرد السيف يشوي الوجوه يعرف اللي ينقله ويقول له مبيس الشرار خذلت على همك الحجات وقلها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 أطعنا الله وأطعنا الرسول يوم تقلب وجوه في النار فاحب من هذه الجهة ويضيب ويستعب ويذرع ويضمت ويصرف ويصرف ويصرف, ويصرف وثم يريفنا ويضعنا عمل جهة وفاحب نسأل الله العظيم يوم تقلب وجوههم في النار مرة على اليمين مرة على اليتر مرة من أمانهم برثنا ما شاء الله هذه خسارة ماذا؟ هذه خسار الحقيقية يقلون يقلون يا اودب يقول اسمنا يا لئن اطاع الله واطعنا الرسول لان مخالفه, لو مخالفة رسول من يا من لو أطعنا الله مخالفه الرسول يستدغ هذا يا لئن اطعنا كان كنا بالرابح لو اطاع الله والط الرسول لكنا رابحين ولكنا خسرنا وقال ربنا ان اطعنا سيدنا اطعنا الرسول وقال ربنا ها ان, إن اطعنا سيدنا الكبار اطعنا سيدنا السادات. مجنون. متابعنا ش الله والرسول إيش من. شاء الله الله من؟ الله, الله ما. السادات خلاص. السادات هو السادات هو؟ سيدنا رسول الله يفعله. إذن كل نصف من كتاب الله، كل نصف من رسول الله لا تقتدي لحظة برسول الله نعم تسأل عالمين كيف فريق رسول الله كيف فعل رسول، كيف عدد، كيف أقام الليل، كيف كيف؟ خلاص عندك سيديك عندك مسبوعك تستمدله بآخر وهذه أحكم وأصل مثلنا رسول الله وإن تطيعوه تهتدد، وكذل هداية ها، طعاها ازيها جاهزة حين المعرض، الضلال في غيره حين استمعت غيره ضالنا بنت الله يعني عني الضلاط أعني سبحان الله يقول في الآية الأخرى سبحان الله وَسَرَ الْمُجْرِمِينَ يَمْ وَإِذِنِ مُقَرَّنِينَ بِالْأَصَّارِ من بطير هي مقرن بالحديث سرابينهم من قتران الكثبتهم من, من قتران من من من الماده التي تقبل لشيء عال واله يقول لا اذا اللي من النار وهذا من الشيء وتغشى وجوههم تغطي وجوههم النار وتذبح مثل تذبح وجوه النار كيف تذبح يعني كما قلنا من راس ومن راس يعني في شلت الحول يعني ما من قوه في الفرن كيف يعمل يعني, يعني الشube العليا تتقلص إلى أعلى وشغل الشغل وشغل شغل تخلص الى 1000 كهجه كاشر الاثناء المحرق هذا هو الكولع هذيك ولد لك فلفحوا جواهم النار وهم فيها كالح نكلوا ايذن الله العظيم وقوم جميع المقرنين برسول سر بهم مقطرين وتغشى وجوههم النار ويقول في الايه الاخرى قطعت اهم الخساره قطعت لهم ان شاء الله كان في معمل خاص كيف فصل اهل النار قطعت لهم ثياب النار مصنع خرس اعده الله ليه حمسجد المشجرين يدخلوا يشللوا يدخلوا يزولوا توسته يدخلوا يدخلوا يدخلوا يدخلوا يدخلوا يدخلوا يدخلوا يدخلوا لا بمجرد ما يدخلوا يدخلوا يدخلوا ليس ليس ولا يجد بالله بذل الله صلى الله عليه وسلم فالقيام يا شكال قطعت لهم قيام النار قندرة بالنار والقيمة بالنار والتربج بالنار والصبت بالنار رسال الله العافية تبرس رسال الله على العمو أبو طالب عمو أبو طالب يزعله العباس رضينا يقول له أبو طالب يعني دفع عنك الكثير ودفع عن رسالة يقول يبقل له وحماش كما يا ما شاء الله هل نفتوا بشيء؟ فلنعم فيه. قالوا هو حذاء حياتنا صبغت يا الله يغلي منه من دماغ هو دماغه تقبل مسوده يا النار يغلي يغلي النار أحد. أقصى وهو أهل نسأل الله يا رسول الله يا بني ادم و هو ادم و هو وهو و هو ادم و هو ادم و هو ادم و خلاص ادم و هو كيف و كيف ادم و هو ادم و هو ادم و هو ادم النار هو ادم و هو ادم <تصفيق> يعني هكذا وفي الآية الأخرى يقول سبحانه قتعتهم ديارهم النار يصبوا من فوق رؤوسهم الحمد يصهر به ما في بطوله الجديد يعني يفضى بكمية من الماء. من الماء المشوي ويصب عليه ويذاب ويبقى هيك هيك عظمي وقت وثم يعوش كما كان يعظم اللحمة عاو يكب عليه يصبه هذا عدد هذا ونادو يا مالك مالك شو مالك هيدا خذنا من كله هو الرئيس هو اللي كي دل. كي صلب هذا ذكر في الحرب جدول الجريان ولا شيء يقول الجريان هذا يعني الجريان في الجاهلين ما شاء الله لا أدري هو مالك اسمه مالك ولد يا مالك ليقضي على مالك يعني اسمه الموت وللموت في الموت في الدنيا الدنيا في الدنيا في الموت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 والعياذ بالله قالوا ربنا ربنا قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا اخرجنا منها فلعدنا فلنا ضار من قال بها فيها ولا في كلمة أخفى يقول هذه كلمة زجر الكل أخفى هذا زهرنا للكل ولكن اللغة العربيه كلها مخصر. فكذلك يقال جل كلا ويعود كلا نسال الله العافيه إذا قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوق برد من النار ومن تحت البضل يقول الله عز وجل ذلك يخوف الله بعباداته عبادات عزيز الامين الله سبحانه وتعالى ما عنده اعز من عباده ما عنده اهل اللعنه سبحان الله ما عنده اقدر واكمل من عباده ما يريدون يشوف النار ما بنعمله هكذا قال ذلك ها؟ لا ذلك يخوف الله ذلك اي ترك الخرقان وذلك ذلك الظلام اللي فوقهم من ذهب يخوف الله بعباده حتى لا يقوموا بذره حتى لا يقع في انتهى العدى حتى يتجنبوه بيش تجنبوه بالإيمان بالتقوى بالتوحيد، بالعكوف على كتاب الله بالتباع رسول الله لا. بالتزام بشرع الله ها به منهم منه. ها، ذلك يقول عز وجل يخوف الله به عبادة فهو سبحانه يشرحهم ويبيلهم لهم. ويحذرهم من الوقت العذاب والخساره ومن يسبب لهم غضب الله وسخطه والنار لازم على ثلاثه لذلك ويرغبون في التقوى ويرغبون في العمل الصالح ويكون مجاهد ويكون قائما ويكون مستقيم ويكون الله أكبر عبادنا الله لا ويذلك يوف الله به عباده سمع عباده عباد جاء الذين استجابوا له الذين أطاعوه الذين أصبحوا نسخة من كتابة هذا العباد الذي أعزل عليه كيف كي حذره في كل غرض منكم فلنكم من عبادة الله مزعنا من عبادة الصالح ذلك يخوف الله بعباد حتى لا يطر في العبادة. ثم يقول ينادي يقول يا عبادي في التقليد. يا عبادي في اعملوا فعملوا ويطمعي بينكم وبين هذه الغخرة فعملوا بينكم وبين هذا الظلم الأحاريق يا عبادي في التقليد. ويستقل هي تطبيقه اوامر الله ويشعره مصاقية مصاقية الله هذا يستقل إذن بنعمل ويخيبيننا وينام هل يتحسرون بيهبين الله بيه. ثم قال هذا, هذا سنف الأول والسنف الثاني قال والذين اجتربوا الطاغوت أن يعبدوها يعني ألف الطاغوت للجنس وهي الجماعة أن يعبدوها التواغيث يعني والذين اجتربوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم الجنة. يو. للجناب والإقبال. الإقبال على الله والجنان طاغي. إذا نزلنا لا إله إلا, إلا, إلا, إلا الله. فمن يكبر بالطغوت هو يؤمن بها. لا إله إلا الله. لا إذا تتعني براءة من سوى الله ورسوله. وإلا الله تعني إيش؟ الإقبال والعبادة والحكم. الله نج. كلا ولا أي. إذا في براءة وفي هلا البراءه من سوى الله والاقبال والولاء لله اجتنبوا الطاغوت وانابوا وارجوا الى الله واستغفروا الله واطاعوا الله وتركوا باب الله واسبحوا من اولياء الله تبراوا من غير الله وكل الطواف ما هي الطواف يقول ابن رحمه الله قال ابن مالك كل ما عبادة سوى عباده لا يتراقب كل من عبد غير الله كل من اطاع غير الله كل من التبع غير الله ورسوله كل من حكم سوى حكم الله ورسوله حكمت الصورة غانونه من سوى عقامونه لصور الله بطربي اللي لا مش كافية كذلك اللي اتباع اتباع الـ يعني الحيوعية او الاستراكية هذا اتباع ايه طغوس اللي اتباع عنه السبع النيبرالية او السبع اليهودية او السبع المصرانية او اسمع الصليبيه او اسمع مجنون ديمقراطيه او القوميه سبحان أو الله كل هذه هي الطواغير او اسمع الترقيه ترى الطرق من الطرق كل الطرق الى السوء وهذه السبل كلها بالنار كما طرق لكم اجماع الا ما انا عليه واصحابي الطرق طرق التي تلع... يتبعها المسلمون مع الاذن الشديد يقول كله تدوس بعجاده على طرق اليهود وطرق النصارى وثم سبحانه سبحان قفرك كلها بالنار وكلها هذه نساقط عليها كلكم تحت الله كل مره والباقي الواحد في الجنه وهي ما انا عليه واصحابي اذا كنتوا تساوغين والذين يسلب الطاغوت ان يعبدوها طرق مذاهب جماعات وليته بالله ايش كلها كلها كلها اضلال وكلها كذب ها ان اعبدوه يسلب الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله ورجعوا الى دين الله والله قسم بالله انا اب الى الله الى كتابه الى سنه رسوله هذا من الرسول قد وضع الله الى الكتاب والطغوت واحد فاتركو والذين يشركوا الطاغوت ان يعبدوها اذا التوفيق كبير ولا تتبع السبل هذا صراط واحد ولا والذين يشركوا الطاغوت أن يعبدوها وانه براء الاولى الاولى هي البراء من كل ما في الله الولاء لله الا لا اله الا الله وانه الى الله هؤلاء له كل انا كلام الله وكلام الله الجماعه جمع كل شيء جمع الاسئله كله أتبرأ من سوى الله واعطى ما عنده الا الله العالم كله ما فيه كله هي عنده ماشي عنده هيني الشيء الشيء الشيء الشيء يعني هو اللي الشيء الشيء عليه ويركن إليه الشيء الشيء ويسبق حياتي كلها بيه السوء الله ورسوله والذين اجتنبوا الطاغوس ان يعبدوها وانام الى الله هؤلاء جدجده مره واحده قال لهم البشرى فالبشرى كأنها لهم دون سواه البشرى خاصة بهم لانهم اخذوا اسبابها وياتي هي البراء من سوى الله واعطاء ولاه لله هذا مستحق تحت البشارة شو البشارة البشارة اول في الدنيا القران مبلوغ البشارة وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ها الذين قالوا ربنا الله في مستقيم تتنزل عليه الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سبحانهم. الله هذه آيات ولا لا. بشارات ومن يطيع الله والرسول زولاج مع الذين اعلنهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بشرف لنا والله بشرف القران ممتلئ الاكم من السنه تماما بشرى لمن للمؤمنين ونظاره لمن للكافرين ورزق جود بعث بشيرا ونبيا يبشر المؤمنين في المقامات ورفع الدرجات ونبعد. الكافرين في العذاب والنار فهذه البشريه لا يستحقها اولئك الذين اخذوا بشيئين اثنين البراءه والولاء البراءه من سوى الله من الطواف كلها والولاء لله والانابه والرجوع والخضوع والاستسلام والانقياد لله الله اكبر لاهم البشرى في سن سنه بيتك في كلمه فقط لازم البشرى هذه بشارة, بشارة الدنيا ومن بشارة الدنياوية إلى رؤية صالحة سبق الله عز وجل ألا أن أولياء الله لا خوف من ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرة في تلقى إله لهم له البشرة في الحياة الدنيا شين لهم البشرة في الحياة قلنا بشبهوا لنا وزيادة قال رسول الله في الرؤية الصالحة يراها المؤمن أثرة له رؤية صالحة ما يفقط هي البشرة؟ ده كل البشرة في الدنيا رأسها لا ما يوحدها. هذا جزء من البشاره العامة. القران كل كل البشرة. والرسول صلى بشير بشر. ومن أنواع البشرة أن المؤمن يبشر سبحانه الله هو بشر لأنه الواحد منقطع. ما بقى مثل الرسل أو النبي يحيي لأنه كلام الناس الجنة أو اللي عمل كلام ولا هو الرسول الكريم يبشر بشر أبو بكر أبو بكر وبشر عمر وبشر عثمان عشرة وبشر عشرة وبشر أهل... أهل بطر كله شاكي البطر كله مبشر من الجنة لا الله اصطلع لهم وقالوا ما يشيروا فقط غفر بطر موت مبشرون مبشر صلى الله عليه وسلم بشر أهل باعة الردوان وكانوا ايه كان مستثالية كلها مبشر بالجنة سبحان الله عبد. مبشر يعني ال... يعني المدينة الذين أسلموا من قبل الفتح والذين أسلموا من بعد كلهم مبشرون لا اله الا الله هذه البشارات وللا الواحد قطع ما قطع بها البشارات لان الرسول خاتم خاتم صلى الله عليه وسلم الذي يوحى اليه من السماء خلاص ما في موجه قطع الواحد ما بقي واحد سلاما خاتم الانبياء خاتم النبيين هو نبينا صلى الله عليه وسلم ما القى واحد اشرق القتل بشارات شو البشارات؟ رؤيه صالحه يراه هالمكان من زلزل واحد يرى هالمؤمنه ترى له شفت راسك يا ناس شفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الصدى التي خلقه الله هذه إشارة لك مرة أني في المنام في المنار فسيراني في يخضع يعني يقول كيف في المنع ولكن شوفوا على الصورة الحقيقية دي وتشوفوا شئ نعم في ال في البريتا واللي تشوفوا حالة النهير واللي تشوفوا في جرمانا واللي تشوفوا في جنترا واللي تشوفوا في توروبية في كورسيو كيوم في بعض فكيف هذا الرسول هل هذا ما الرسول هذا شيطان الرسول لا خصوص شوف الرسول كيف في ذللا وصف لي قرش سمائ ترى المسجد التلميدي يقول لك البخاري يعني اوصفه الصغرا كما لو السنة إذا اذا شفت كماتك الاوصاف هذه اللي قال من شفت شاء الله في في بعينها هذه في شان النبي لنا سبحان الله شفت النك وقضى من الله وقع البعض ولا هذا سواء كذا وقضى الله بحجه كذا كذا خلق الغفر كذلك نسبه الى السنه خليك قريب لاهو أكبر سبحان الله هذه بشارا لك بشارا لك وحتى نتفل شوف الناس تشرب اللبن الحليب الحليب من اللي مثلاً الفطرة بالإيمان بالإيمان شوف الناس تقول العزل شو, شو العزل يعني اللي اللي اللي القرآن العلم الحلاوة حلاوة الإيمان وشرب اللبن الفطره دي وهكذا هذه بشارات شوف تنصح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه ومسالك الكهف والزلزال يخطب ويجرى تتوجيهات ويعلمك وينصتك وكذا يوم ما شاء الله هذا شيء بشارات يقول الله عز وجل هنا لهم البشره لهم البشره شو الهدف اللي حروتني اللي تمروا من تواريخها طوله على الله خاصه لنا على طريق الله خاصه لك يا رسول الله فقط ما عندنا شيء ولا عندهم عندهم حزب ولا عندهم جماعة ولا عندهم اي شيء نعم جماعة المسلمين جماعة المؤمنين مسلم خلاص ما عندهم عقائد ما عندهم طقوس ما عندهم ارده هو هو هو هو لا عندهم فقط الله ورسوله كتاب الله ورسوله ما بيه نعم لهم البشرة هل البشرة في الدنيا وفيه بشرة في الآخرة أول ما تمزأ أول باب من أبواب الآخرة القضاء بمجرد سبحان الله ما تخرج روحه إلا بمشرونها الملائفة تاسية أمامه وتمشره وفي القبر تمشره وفي البعض تمشره ولما يجي المحزن يقف في المحزن تمشره وتمشره وعند الوقوف المثور من يدين تمشره وحتى تسقيه فيه وحتى المرور على السنة يبشر وعند الميزان يبشر وعند العرض يبشر حتى يستقر في الجنة ويبشر بيورية الله ويبشر بالنظر ويبشر العرض الله سبحان الله هكذا بشارة دوايا ولو الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على نائيا حضا الله ثم استقاموا على هذا الجريم ثم الله تخاف، فيش تنزل ستنزل جلائق في قرضه وثم بلقى ثم ثم ثم ثم إلقى ستنزل يميل ألا تخاف، هو لا تخاف، هو هنا هنا هنا حتى يصلح بما فيه في لا إله إلا الله، الله جعلنا بإذن الله لهم بشرى في الحياة الدنيا, في الحياة الدنيا وفي الآخر هل ننزل حياة الدنيا وفي الآخر؟ قاد؟ لهم الجشرة يعني في الحين فيهم في الآخرة هل بلح بلح ل من الكلام الله يستحي بعضه صادم لهم الجشرة إيوه خاد وفشلهم يا رجال هذا لهم الجشة تحكم الجشرة ومجلس النبي شرع بالشمس الآن بيشهم خاد ببش العباد الذين منهم الجشرة بش العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن عباده هذه الاضافه التشريعيه والتكميليه هل, واللي... هل عباد دياني نوع عباد الشياطين نوع عباد التواغيت نوع عباد هي عباد الشهوات نوع عباد هي يعني عباد الشيطان ولا عباد المال ولا عباد النساء ولا عباد الكذب والطاس ولا عباد الحجيج ولا ها عباد من عباد من <تصفيق> عبادي <تصفيق> عبادي من هم شو المدين يجتمعون القول في اجتماعاتنا هذه صفة اخرى صفة اخرى ازدوا عن صفة أولى الصفة الأولى فيه الضراء من التواغين وصفة الثانية الإنابة إلا الله والاستجابة لله والاستغفارا وتطلب الله عز وجل والتباس على الله والتباس بالله والصلح مع الله والثالثة أجرية إذا غرب عليهم الكلام واسمعوا كلاما لن يسأل كثير تسمع الأغاني وتسمع الغناء وتسمع النميمة وتسمع في الإذاعات وتسمع في الفالمورات وتسمع, وتسمع وتسمع وتسمع أشياء في الجلسات وتسمع من فلات وتسمع من علاجات كثير ما تنتشج عندك شريط شريط مخك كثير مما تسمع من, من دوستي غرف وانت تسمع حتى إنك إذا ضرت الشريط وتذكر في الصدا وأيام الصدا وأيام كذا كذا تسمع كل تسجيلات ولا تسمع ايه من هذه اللي تسمع كلها أسمع أحسن كلام تسمعه، أحسن لي في القدم تسمعه، أما كل المجموعات برا تردها وترمي بها، ما عندها قيمة في مخي وفي شعري، ما تذهب من تذهب إليه، أشسمع، أشستنزل في، لما نزل في إليه، أحسن كلام، وشو أحسن كلام؟ الله, الله نزل، أحسن الكلم، أحسن الكلم، أوه، تسمع أحسن الحديث وخير الكلام كلام الله وخير الهدي محمد. هدي محمد انت, أنت تسمع جوده احسن كلام هو كلام الله وما يفسره هدي الندوه فقط اما التلاقي خاص يتركه في الكلش برا شريط الكلش حرقه تحرقه الله اكبر الله عز وجل قال هؤلاء من ينسحقوا للمشاهد اللي يخبوها من شفت ليش نقول البراءه من الطوافيف متجن الولاء لله وحده سبع شخص، والثالثة إنهم يسمعون أحسن كلام وأحسن حديث يسمعون هم الذين يسمعون نوعهم، يسمعون هنا باستجابة الذين يستمعون القبيل، يسمعون أي تجيبون أما تسمع فقط، يسمعون ولا تسمع بأس يسمعون لا يسمعون لا، لا، لازم يسامع سامع هو يستجب سمع الله من ماذا سمع الله محمد يعني الله يستجب اللهم استجب لمن حمدك يا رب فاستبهر لنا الاستجابة فكذلك يا رب لأن الذي استمع ولم يستجد هذا استمع هذا استمع تدخل ولدك اسمعني شيء قلت كاتمعني وما كاتمعنيه كاتمعني, كاتمعني. ف... لا عرف قال هذا كل ذلك كان مزرد معكم ليه يسمعني كل يسمعنيه واسمع سمعك وسبعك, وسبعك وليوم البارح وبدأ وبيعك وكان دايما سمعك ولكن خلص القصد شنو الاستمعك الاستجابة فيه، وهذه بكلام الله الذين يستمعون القول، يستمعوا بأذنيهم واستجابوا ناس بقلوبهم قلوبهم جوارحهم. طبقوا. الذين يستمعون القول، فيستمعون أحسن. فلسن يسمع الكثير، ولكن القصد في استجابة، الاستجابة أحسن. يستمعون أحسن. ما أحسن؟ لأن الذي يسمع كلام الله هو حسن فطر وعهد. والله يعني ضمنه على الأجمل. فقالنا اكرامكم عند الله؟ شخيمكم؟ لا! أثقا! تبلينا الله يشوركم أثقا! كيف يقول للأسفة؟ تجلني تلعب الكرة؟ ولا تلعب ال... الجري؟ هذا لعب يعني حيث اتباع! ويش تبغي يعني لا يشورك التأميره ولا تلعبك؟ ولا تلعبك تخذ الكبة؟ ايه؟ ماذا يجيب؟ ماذا يعني سجل رفاق ويشوفوا جلس كده لأسه لا! يقول شوفوا رجال لا لا! لا! فكذلك هنالله الله. الله يعني يدفعنا ليش لأن ناخد الصدق الصبقي في التخوة يظن بأن نسمع أحفظ كلام يقول أحفظ! واحفظ كلام كنه؟ هو كلام الله ثم قال بعدها أنا رسول فت تبعيني قالوا اللي فضوها انتصدها بالصفات ما شو بالصفات؟ <تصفيق> ثم ثلاثة الضراء من التواغيث وإعطاء ولا كل الولاء لله ثم اتباع أحسن كلام وهو كلام الله وكلام ورسوله هؤلاء فقط ما في ثالث ما في الثالث قال هؤلاء أولئك الذين هداهم الله هذو اللي عندي محل هجاية الذين لهم متعداد الهجاية وعند وعندهم تدريب عملي وعندهم يعني سمحوا يعني هم أشفاء للذين هم هؤلاء من هذا ما الله يعطيه الهدى تقول غيرهم ما يعطيهم الهدى وإن الله يهدي من يشاء ويهدي إليه من أناس من أناس ويهدي إليه من أناس سبحان الله وإن الله لهذي الذين امنوا الذين آمن ليه هؤلاء يتبن سعد الهداية عندهم مؤهلات من مؤهلات الهداية أول فأتبروا من التوازيس وثاني يستجبوا لله وثالث يسمعون كلام الله أتبعوه سعد الهدايه ولا لا سعد الهداية ولا لا مؤهلات عنده وش الله يتركيه ؟ ان الله لا يتبن وكالب ان هذا ذن سأصلح عن آياتي النبيل يتكبرون في الأرض بذلك الحق وإياه كل والنار ومنها والنار سلو سلوة سلوة آية لهم إليها وإياه رسولين لهم سلينها وإياه رسولين لهم أمامة لهم أمامة لهم لما عليك جمال ومساقون هيه ها وإلا الله لهذه الذين أهلنا ومن يؤمن بل الله هيه يحيح الله إذا مجيت يسيد الله سأتعلم تسجادة بك أجسله أقبل على الله من هي اعتنوا الله لله هل كلاب السنه اترك ماذا قل يا ها رب هانه يا رب هديني يا رب يوفقني يا رب ارشدني يا رب اشرح صدري سبحان الله يستحق ولا يستحق خلاص اذا اصبحت محاله هديه لله اما المعرضون اما الكذابون اما الكفاره والمجرمون والمعرضون في الايمان ويشم وشما حسنا اللي ما اطلعوا خلاص ويقول عبد الوجه سبحانه وسبحانه بيت هنا يقول اولئك الذين هداهم الله اولئك القمار اللي جوع السبب ثلاث اولئك الذين هداهم الله وثم الجيل ثانيه ويقول وأولئك هم الالباب هم العقلاء العقل شنو العقل العقل اللي يقبل على الله اللي يشوف المنافع ويحرص عليها ارجع عقلها هذا هو العقل هذا ويشوف المصدر ويشنده ويبعد منهم. أشوف المنافع. ما يخرب جنة الله؟ ما عند الله جنة نعيمها؟ رزق الله والجنة. ننظر إلى وجه الله. أنت, نام. أنت نام درجات والمقامات عند الله هي الجنة. هذا. أما الذي يزج بنفسه في المعاصي وفي الكفريات والشركيات والضللات والبدع، ويخالط في المصائب والجرائم. شو هذا؟ هذا عاقل هذا؟ هذا أحمق؟ عندنا في اللغة العربية الأحمق العاقل صاحب الألباب الأحمق شو اللي عم يجي بفقد الأكل اللي كيرد إنه سحجار واللي كيرشين عم يجري بالبن واللي عبده طنا عم يجري واللي تشكوش وشو ها والشعوب معبودة شم كيرف من هنا شم كيرف من هنا ومستخفضة ويبول الشارع الناس بتشوفه طويش على جدار وحدة ده بس برقع وإيش هذا هذا هذا ده لا روح المجيدين أصله أحمق وهو نعم عمزي لأسهل بسرع الله اللي كيزني يزمني واللي كي يسرق واللي كي ينطي حمق واللي كي يرابي حمق واللي كي ينمي محمق واللي كي يحمق و المتكبر أحمق ها و ناوه ليش؟ لأن الله بيّن الطريق المستقيم والنصر أرضو عنه هذا عاقل هذا أحمق اللي شاف أن هذه الدنيا ليس تدار قرار و دار مزار ما مر ودر قرفين في الاخره واعمل لها وجد وجتهد وجاهد في سبيل الله وقام الليل وصار النهار وأذكر الله ودرس كتاب الله واسبح من الدعاه الى الله ومن المجاهدين في سبيل الله شن هذا شن هذا عقل هل يزل العقل ويزد الحمق والله هو اولئك وهو الانثى افمن يعلم اننا انزل اليك من ربك الحق ودعنا لحقه كيف يضرع كنه هو أعمى ان ما يتبكث يقولون الألباب إذا لذلك الحق فيقول هنا واولئك هؤلاء الْأَلْبَابِ هؤلاء يللل لهم عقلاء صح أما الضاكحهم صحيح فالعالم كله أطر العالم كله هبب ثمان ثم عقب زكيران يأخذ وارك عاطم كنق أبعد للعنقى ويجنفع ويجنفع ويجنفع يعني عنك ما في الثالث أو كذا أو كذا لا عادم كم رؤوس الأخبار العاطم عمز يقول لي عرف منه ومن خالقه وعرف مصيره ويجن وحزه من عمز يعمل على ويجن بيجنه من الحياة الحقيقية من حياة الآخرة وإن الضار الآخرة لهي الحيوان أما الضار الدنيا كل هذا ولهي نعم إذن هذا هو الله هم أولو الألباب ثم قال بعد هذا أف حق عليه كلمه العذاب سبحان الله أف حق عليه كلمه العذاب أفأنت أنت تقلل بكلمة العذاب لم تحقك الله قال لقد حق القول مني لا أعلم لقد حق القول مني لقد حق القول مني لا لا أن جهنم من جاء ليش الشيطان, الشيطان لي. منهم لا جهنم من جاء الشياطين وأتباع الشيطان وانصر الشيطان واللي من خلفهم هم الشيطان وجمع الشيطان ورسبوا الشيطان وبرسبوا الشيطان وإنهم هذا مشكلهم هذا حطق عليه كل العذاب. كل كلمة العذاب حقت على هؤلاء كل أتباع الشيطان وأتباع الطواغيت حقت عليه كلمة العذاب. الله أكبر. أذن حق عليه كلمة العذاب لأنه خلاص من أتباع الشيطان. هذا يا نبينا تستطيع هداية سهل أو كتوم النبي عليه الصلاة والسلام إن كان من قدر. تستطيع هداية هذا الذي حقت عليه كلمة العذاب؟ مات مات مستطيع.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 تمر من التواغذ واترك بابه واتجيه إليه واتسمع كلامه واسبح نصف من كتابه يعطينا هيداين هيداين والله يعطينا هيداين حق. والآخرون حقت عليهم جانبه العذاب اللي ما بره من التواغذ والأهل جهنم يدخل جهنم ويدخل جهنم ستفره أفا إذا تلقيه من في النار وما يستطاع ان يعني انه الذي النبي لان اكمل البشريه كله <تصفيق> رسول, رسول, رسول الله اكبر رسول بجدي ما في شك اذن ولو جمعت الانبياء كلهم والدعوه في كذب ما في المؤمنين دعاه في كذب ومحدث يعني وهون كله في شان خاسر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول بهذه المنزلة المنزله وهذه مكان الرسول وهذا القبر العالي وما عليه يقول والله انت بس لك يا صاحب الاني سهرزوا اهل يجاعدنا شو هرزوا يا شو من جهدنا الإيمان الضرانة التواريس الله سيسبح نصح ويجي تستجد أياس الله هذا اللي يهرز من النار ويوان سنستهرزوا شعب الله لا تفتح وليه حدث انا سأسمحه خاصل اهله هو عشير ويعبه ويخصص وهذا اللي يعمدين يا ابن يا فاطمه من يا عبد أنت في فسق من النار والله لا أغني الله والله ما خرج من خرج شيء الله كله أذا أنت سقط سماح النار أذا أنت سقط من النار وإيش خرجت درس خرج شيء حد خلنا خرج يخرج خرج جباز ولكن بشرط الإيمان والإيمان دون إمر خلاص ما يشبع تشرع عند الإيمان بالأساس عند البطاقة المتساب هذا من هذا من هذا من هالدي عند البطاقة. هم ديولا هولا يحكي شو مشاعر ديلا لا لا, لا. تخلص. تخلص. في الخال فوست عايز خلص ويجي في تقلص واضح إذا بتقدر بتخلي الوقت شوية جزر متعذبين جزر مثل ما مشيتي تخلص خلاص مش عاد الناس اللي ييجي يشمعان تيجي خمزم ثم ينزل فراش سستي ينزل فراش من ينطر فراش تدج لهم كلهم لا لا تدجهم إذا خلص عاوز يدج لهم قوموا يا طالبين قوموا انتم اللي والله شنو تحدقوا ابني شيلني شيلني في الله يركتكم قوموا تمشوا من اللي عنده على وراء كذلك اللي عنده اللي عنده اللي عنده الورق اللي عنده البطاقه ينسس الدين لا اله الا الله محمد رسول الله من ماته وينجد أن لا إله أن الله محددها من جده وممتغرانها ولم عليه سنة سنتين عشر سنوات رشيسة يكتن أهل سنة في النار وبعدين يخرج من النار من جاء في قلبه مثقال الزرة سلسة الحديث صحيحة في البحار ليش هذه شعالي هي مساقطة للدسان هذه هي البطاقة هذه هو إيش كيف هو إيش؟ أوراق هل يمكن أن تخلوه يعني <سؤال> <دا قليلا> بطاقه <سؤال> <سؤال> لا ها كارب نسينا ماذا عليك؟ أنا أبسكي بطاقه لا تريد طيب لكن الذين تساقوها ها اللي قلوه عزيزي لكن الذين تساقوه اللي الله عبر عنها يبسقوه لكن بطاقه يبسقوه لكن الذي يتقره ربهم هل ستقوا باش يتق الله وشي يتقوا النكاه من نار. من عذابه من نارنا من غضبه وصحته اذا تقضوا الخط خلاص لا اللي عندو وعضو وقايه من هاهيش ما تقوا عندو وقايه تتقيش من النار وصفي عذاب الجبار من, من عذاب الغضب هل هي دي شي يتقوا او لو توحي تلقلنا البراء من التواظيث واعطاء وحبب في كل شيء والسيسر يسأل الله بكساد الله عزيز الله إذا أدخل التسقوى خلاص هذه هي قطرة بس لكن الذين اتساقوا من رباه فهم اتساقوا لأنه رباه رباه بكتابه رباه بتعاليمه رباهم بأوامره وربه على هذا الأمر النبوي وعلى هذا الأمر رباني ليه رباه؟ فسميها ربا لأنه رباه كيف ربى جسمهم؟ رب أرواحهم ورب شلوثهم ورب حياتهم فو تربوا على السحوق هه ليش الكحول إنه رباه والسحقة نكون يصفوه هي إنه رباه ليش الكحول إنه مربي عندك مربي آخر إذا صار شيء مربي آخر كفرت بالله هذا وجدت الله بالله هو مربي والرسول الله صلى الله عليه وسلم القائد في التربية المربي الذي أرسله الرب الأعلى هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يزكيه يربيه لقد بعد الله في مرسوم من أنبيه يزعلهم آياته ويزكيهم من زكيهم يربيهم هي ربهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يزكيهم من المي في التربيات السهلة أي قرنس حنة لكن الذين اتقرب بهم أسلهم انتفض لهم غرط لأن الجنة شيء لا يدخلها إلى المتقرب والأولياء يدخلهم الأولياء وشو الأولياء؟ الذين ينتقلون بمغيبات الذين يتمنى في الأمطار يقول ما بالأمر من السماء مطر وتمتر والأرض أبيتك وتنبت لا منهم الأولياء؟ الذين آمنوا وسعوا يتقرب والأولياء هو المتقرب ولا يدخل الجنة المستقيم تلك الجنة التي نور من عبادنا من كان ثقيلة ونفس شيء لكن الذين ساقوا ربهم لهم غورس صار طب من حينه لما حرز على قصب السطح السفلى ويصبح يملك هذه البطاقه ويصبح يملك هذه هذا المفسح وهو هذا يعني هذا الجواز أصبح معنى المؤهل الجنه لكن الذين ساقوا ربهم الغورس من فوقها غورس طبقات من الواحد في الدنيا اللي كان عنده عمارات ما شاء الله ولا عنده ناطحات حد ما شاء الله عنده عمارات ما عنده فقط عمارات غرف من ضواحي غرف يعني تباقم على تباقم تباقم سبحان الله من ضواحي غرف مبلية غرف عالية ويرضى روحه من باطنها وراقية وحسنه وجميلة وقفي غير من البهاء والجمال. وثم ترى عالية كما يرى التوصف الضر كما قال صلى ثم عليه وسلم. ما استبقاء يعلو قالوا فأولي لا أكباء الأنبياء أكباء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فيها يعني ويتمنى الشبحانه لا أكباء في المرة كده الغرة وقل له كده في زحى وقل له في القمرة في الشكل سبحان الله وقل النبي صلى الله عليه وسلم غرف المفاقعة غرف مجميلة لا لبينا مالية إيش كونها؟ الله في يده كنا ندرس مصراوي بنها الله في يده في يده أي وغم يديش لا لا لا جرة من ذهب ولا جرة من فضة الله جرة نعم لا جرة من ذهب ولا جرة من فضة ما ذهب الدنيا ولا مذهب الدنيا ومن زين الذهب الأفروي صرا الذهب الدنيا للسرعة شرعة؟ ذهب اللي شبك لا الذهب الأخرون وثم ملاته المس البضلي شين هو؟ المس الله أكبر المس هذا المس الأنظر اللي الذهب الرائحة في الجنة وفي الراحة الطيبة ويقول الرسول ما قطي يبطيك المس موجه هذا المسك دياله مهلا هذا المعنى اللي بحي جنيسي لا بيك المسك دي. لا المسك المس يعني المسك الأخرون المستحيل الحقيقي المستحيل ايه الحر ايه تقرص صباعي ما ها القمعه الموجوده في هذه الايه لو غرف من فوقها غرف ما غرف مبرقات بين الصحراء في الجزيره العربيه اللي اسمها تتعرف لنا وكان في جششه في السماء شربت يعني لا شاء الله قال ما ليس تجري من شذيه الانهار الانهار الوديه يعني تجري ايش الأنهار انهار من الماء غير اس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار طاحت وانهار من خمر لبس اللي شاردين وفي الاخر ومشي كله تشرب لو فيها انهار من وفي الاخر انهار من عسل تشرب هذا وتشرب هذا وتشرب هذا ويقول اسم الله سنبطل خصوصا لسند شارد. شاردين شارد. الدنيا حنا نقولوا بالجزائر مش ما عمار في الزاد باش نحل حتى الشراب الاخر باش تتشافى من الزاد انا الزاد انا الزاد نشرب في الاول ما تقدميش الزاد للول هذا اللي اعطيني اللحم الاول يعني يعني الفواكه فواكه وخبز وزوم ما تقولش جيب الاسل. الاسل. لان الاخر الزاد هو ولكن ماشي اللي هذا ان في الاخر ما لا حتى الاكل يكون كما قلنا من راس ومن راس الذي يسكن اهل الجنه ما هو الا فواكه لو فيها فتاكه فواكه وخلص راس كده في دول ليس كدول لا عايشين النعيم تعيش الا ما يحذى لا ولا شرب هذا اللي فيهم لكن هناك لا مجرد اكل وشرب وغدر لك كنت تفكر كيف يعني بتفكر ولذلك خالد خالد لا اسلعب ما قبل الجنه الانسان اللي قبل هنا هو الجنه بحال ارض لا قلنا جنة فلو زدنا وما فيها جنة فيه فيه. لكن جنة ما فيه. ما جنة حتى أهل النار ما احنا ما يوصلوا لا من الناس الجنه واهل الجنه وادار النار عذاب ما الجنه سنيعك بالكوزي الله أكبر ايه بعض الإخوان يقيمون الليل ينسونا الله وحينما ياسم ساعة الصلاة الخضر يقوم واحد فينا يعدل في وما يصلوا يدوني الجنسين في فيه بيزنا لاني جماعة لا في الجنس هل الصلاة المخضولة أقول هذه الصلاة قاطنة هذه الصلاة مرضودة مرضودة وهؤلاء يستحقون التحريم هؤلاء ثم نحن من الله يستحقون أن يحرقوا النار بشهادة سيدنا رسول الله ثم عزمي مرة قال لقد ننسى الأمور. مؤذن يؤذن بعمرة إمام يأمر الناس ثم أتخلف ناس ويبحث على من تخلف عن عن الجناح تتحرك على جوزه من النار. يقولوا يا لول اللي سال الديار لأحد. ليه لأنه على جوزه ويتخلص منه يتحرك يحرم على جوزه من النار قولوا سلام على الجماعة أو القدر ما لي ما مكلف المسجد وليس بعنى في المسجد حضرة قال هذا الذي من عنيم سحر والذي تحرى إذا كنت حضرة الله كل من تخلّى عن الجماعة وعن المسجد كجمع إلى رتب العرض هذا الذي تخلّى ربما الواحد امراضه عمراضه ومعاديه وأقواله وقواته ربما العجب يهود وهذا وصلنا عارف بالبيت ها كيف يحرر لا يحرر طيب ما تكلم عن المدي لأن هذه الصلاة يجب تكون في الوسط في المكان في المكان الذي حدده الله في المكان الذي حدده الله هل مكانه أمره المسجد إذا صلى في غير المسجد الساعة تسعة وإذا صليت في غير وقتها خلاص ده. ان جاء في الكريم لا جماعة في الجريء إلا المعرضون، لا النساء، المعرضون المريض، المخايف، محمد خايف من شيء، رتبت ولا خائف من النصوص، ولا عنده غض النظر، ولا ظلام، ولا شيء من هذا، هذا يسموه مذهب. أما لغير هذا بسعة التحقيق، وبلهذا خرجوا أسماء، لا صلاة من سمع النداء فلم يوجد. Daar zal ik het over hebben. Aan de jongste. Had ik het daar zal ik het over hebben. Weet je dat er een lager zit? Ik ben een lager zit. Ik ben een lager zit. een قبل صلاه الزباعة من كن بسرعة عشرين قرزة هذا يأتي المعذور هذا يأتي للنعذور وهو يستطيع لي فيه بكل كه ولكن ما تتكلم صلى الجديد واني مثلا قال رسول صلاة صلاة القائلين أو صلاة القاعدي عن النسج من صلاة القاعدي وصلاة المتتاجعة عن النسج من صلاة القاعدي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 و لا صار لي جديد هذا عالمي تنفي لو صار في ديوه شيء ولا صار في نفس الوقت هذا كل اعلان المحقق خاصه في الصدور و وعلى هذا النسبيه شيء عمله حد وقت و ان هذا تستخاله من المراقب يتهادى الاثنين ياتي شكله منه لوحده ما طريقه ويش هذا الله اكبر ولا يتخلف على الناس قلتم إذا سنجوا شو واحد يتخلوا على الناس الجناعة ونسليهم العشارة ونسلوا في الجن شو نسلوا صالنا لسخة الله هذا من الأصحاب إيه الله يجبني المساعدة درس الله جديد هذا تأمير تبع الميزة لا إله إلا الله لا أنسى الجماعة والجنسة يا دين ما هو يسعى دين ما هو يسعى صلت, صلت حلنا حلنا حلنا حلنا حلنا حلنا وصلت صلت لهم لا يجب الله المساعدة وصلت هم ما شاء الله هو متخلفه دي دكتور هو كده مش كده لا استلذا النذيك لا لا هو قليل الحال من نفسه ما شاء الله بيجي ما لا يا أخي، النصوص شاء يا تقيتم نسأل النصوص والنصوص كلها تمشى بطرف واحد ما يجب أن ما يأتيش أدهارها <تصفيق> لما يقول بآف هل يجوز؟ هل يجوز للإنسان أن يسأل بعض الناس المسرين حتى يذهب إلى الديوان المقدسة؟ لا يا أخي لا يا أخي لا يجوز، تسعى بشيء، تسعى بشيء، تسعى لا لا لا يجوز ليه إش لأن السؤال حرمه الله عبر منه إلا لقدروا القصره وليس لا خلق تسأل مش نشي الحجر مش نشي الحجر ليس نشي الحجر الله إذن وليس غير ذي غير العذور المشي أكثر من الصفاقات لا أعبش السلام لا أعبش من العبلة يقول أكثر يا قربي الله العظيم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 ومصحنة المجلس للحالة بابواد هذا مريض اللي يسموه حنجرة الحالة ترى هم أخر البلد هو قاهر ولكن يعكس ومن الله الله من الجنب سقوط في نفسه ومن استغنى يزعل من الله من الجنب ويرجقوه من حيث لا يحسد اللي يدخل الحزب تمام الاستغنى له ما سيصدر على الله هو ولا ينفصل يقول الاخ الكريم أنا إمام وصلي للناس في المسجد ولكن ليش متزوج الواحد وأنا أبصر وفي غالب الأمر أشوف بصير. فصلت الله السرقة على كل حسزون. لا يشارف السنم أن يكون مسجنه الجل أو يكون عجل أو يكون كذا طويل أو قصير واضح واضح الحنابلية يشاركون شروط السنم أن الله سلطان جل تاني جل تاني وأن يكون يعني لزوجته جميلة وقدم على لزوجته جميلة, جميلة يعني ما قد راحت نشوفه نشوفه ترى كل دره كل دره ويكون مصيبة أخرى، مصيبة أخرى ليس ذلك يقدم حقيقة، يعني من كان بجاره من ذلك هو الذي يقدم على من كان بجاره هذه من من سفاهات الفقهاء، بعض الفقهاء بقاء بقاء على الدين، المهم إذا كل متشوّجًا وليس متشوّجًا هذا ليس من السبب، يوم بكم أقراب كل كتابكم، اللي أكثر من القرآن والإيمان. ثم أعلموا بالسلجة اعتبروا ساعدك أقرأ يقرأ فقط لا يتقرأ آلما كل ما يقرأوا يفهموا ويعملوا منهم هل هو يقرأ؟ لما السحابة والله أتلت لكاره السورة لكاره يفعلها جيد ما لا يجيد لكم يجيد الوزن وما يمكن ساقليه اختها حتى أن يعمل بها جيد لكم فتاة الفقراء إذن ثم علمتم بالسنة ثم اقدمكم بجهرة ثم اقدمكم اسلاما أو اقدمكم السبيل هذه كذا هذه هي, <تصفيق> هي الرسول التي اعطاها رسول الله وسلم والوضاء <تصفيق> التي خول للرسول الله زمان تقول لي هذه ثم يقول ااا المبتدئين هذا ليس عندهم علم هي هذا هذا أفسد أفسد هذه من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 اذا اذا كل امرصم منفردا والدخل معي شخص اخر في الصلاه فهمت صح ولا لا صلاهها صوتك نزيد ولا ضعيبه انت بتتفهم خالص بتصلي واحد زي يصلي معك يعني الرسول قبل يصلي صلاه الله ايه وجاء ولبس دبل النيا دم نيت دنا وجاء احدى بابن ركبه فضبط طاعه على عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني نزول أحد اني ها عني إيه ثم يقول ان امرأة متزوجة المتزوجين بالكتاب والسنة تقول وقعت فيه احداث مع جوهن الصيام في, في رجا والمعراج النصح فهب الصيام كلنا أمنا زوج يقول الصيام واجب في رجا والمعراج تقول لك ما وجدنا في رجا ولا في معراج ولا في شوار ولا في إيجي أنه من اللواه هو, هو أجي النمر دي قر رمضان رمضان اما رمضان ما في معراج ليس ابدا وقد قال لنا كثير حاجه في كتاب ها هنا دي احاديث مذكره على الرميز العظيمة ان مطلب الصيام في انه حتى يريد معراج في يوم 23 من ذي الحجه عند النبي صلى الله هذه هل الحديث على ان البنيسراء المعروف كان في ليسنا وينما نعم بسراء من العرسان فتح الواقع مدنقين منهم من هم يقول في رمضان ومنهم من يقول في الاختراضية ومنهم من يقول في, في رجل هادئ هذا الكلام تشهر على أنه في رجل فلاسة وجستاذ الأسئل وإن فساله الأول ما أعلمين لأن الصحر نهتب من غيرين إنه ما في عبادة معي لنا وشانا ما شرع عبادة خاصة وشانا عبادة خاصة بهذا هذه العراجة على حفظهم بتجيزه ليله ونهار يعني يكون من الشهر كذا يلا لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن لا يمكن لا يمكن لا باليوم لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا الله لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا ورث الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام شهراً كاملاً إلا على جهاز وما كان أكبر ما صام صلى الله عليه وسلم يعني شهراً سقيباً كله إلا شهدان سكرت سيدنا عائشة رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يصنه كله ويصنه كله لأنه على محمد ليس يشرق بالسلام يعني الموعدة ما كان يصنع عليه الصلاة والسلام ولكن يرد الحديث الصحيح ان الدين قد يسير يشم لا, في لا في في أو يوم, يوم. هذا في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم من يوم في رمضان في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم رمضان يوم في يوم في <تصفيق> ثم يقول ما ما أنزل الله جل وعلا البشرة في الحياة الجنة وفي الأرض فالبشرة في الأرض هي الجنة يقول هذا ثم جاء على رسالة الصحابة لأن البشرة في الجنة قال صلى الله عليه وسلم هي الرؤية الصالحة يراه العبد الصالح أو ترى له فهذا يعني أن كل من يرى فيناه رؤى مختلفة. خيرها و شرها تكون خاتمة تكون خاتمة تكون دخول الجنة جعلا الله و إليه لا يا أخي لا يكون مداودة أن يرى رؤيا رؤيا يعني تكون هي الجنيف لغة من أهل الحديثة من أهل الجنة هذا سبحان الله ورد ربك الحبيب أن الرؤية الصالحة من الله والرؤيا الرؤية السيئة من الشيطان أطلق في الشيطان و يكدرك و يفعلك و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 وإن حقيقة يعني كداء والجنة مفهوم في تطورية تصوى رسول الله الله وسلم شوف انت الجنه الجنة يعني قمت حساب وتحديت الحساب ثم كدت ملكينة كدت الجنة وشوف مقامك كدت تسرع وطلحك الجنة فقال طيب يا راعد مبنة وطولة كدت راعدة وطولة وطولة على بلاي شاب رسول الله دخل تخل الجنة وشوف خشخشة بلاي قالوا يا أبي الله أسف استعمل يجب في تطور الجنة ما عمل أمد أرجالك عنه قل الله يا رجل الله ما أعدي أنا بأمي حرجون دعوه الحرار إلا أني كل من سقط ودون سوف تقل وكل ما سوف تقل صل ثم يقول هل يمكن رئيس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خاصة عندنا الله عليه قالوا إن رئيس صلى الله عليه وسلم من الناس الذين عاشوا معه وصاحبوه صلى الله عليه وسلم بل الرجل صلى الله عليه وسلم يراه كل مهرون جدا كل اللي من المؤمنين اليوم الى اليوم الاخر ومصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايش الدنيا عندنا اليس اليس من اهل الجنه من اهل الصالحين قال لهم ومثل الذين الصالحات ان لهم جنات المسرات وثم البشره من للمروح القطع ثم يقول هل يكون من الصالح إذا, إذا رأى رؤيز المنامين؟ إذا رأى شخصا صالحا قال له من والمدن من أهل الجحيم هل معناه ذلك؟ باش قلت له ليه جنسي أمد يعني الشيطان يريد منها اه، هل أن يصل لك؟ هل يمكن أن مثل ذلك ويقول هل يجب صلاة أو دعاء تقوم بها هل يمكن أن يسأل هل جيزة صلاة أو دعاء تقوم بهما اذا إذا ان أن ترى شيئا تريد الرئيسة وإن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا ما, فيه ما فيه لا في دعاء في الله أنا قلت بكم الواحد قال يا لي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له شيء قال له سفتاشة بسرق ومسرق افرع سفتاشة بسرق ومسرق وتشهد سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وذن رسول الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ثم يقول هل يجوز تجيل اللحنة؟ هل تجيل اللحنة؟ أخسرت فيها، لما عمر رأى الله عنه لا يقول من قبل يسيرنا بحيثة كلنا منها ويعمل حفظها تغيرا وما على الأم يخل من حيثي وقابلين يقول لك إنه رسول صلونا ماذا عليها لما أورد أنه كان يأكل من اللحنة لابد يعرفيها ولابد طول هذا يقول على كل حالة الأرض لزاني إنه يقول هل يحطني السؤال السرية تحت لزاني لا ده هو برامة ثانية الزينة من أعلى وثانية الثاني وثانية هو عدس همين فاليوضي بالله وإذا ويدت عدري مع الزوجين ومتيامة قد يكون يدكو تغير سلاميات وذلك سلاميات وذلك ينتج حفظه فأنتقل بس الله لأه كله يقول, سلعني. يقول هما يجيب على يسمع أدان سواس الهجر أن يتيمم بأم مربسة والوضوء ثم يذهب الى المسجد ان يقوم لكن لا يقتصر لان الاغتيال هو أفرد من الجماعه الجماعه اختلفت فيها الى الفرد ا وليس فرد في ذلك اما الغصر من الجنابه فهو فرد من الجماعه والغصب ختم على الجماعه اللهم ارحمنا جماعه بن عبد الله ورسوله لان احنا صعوبه اليه سبحانه وتعالى وسلم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله